Illa kun الله أحسن ما كانوا يعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا كل فرقة منهم You want to live. وما <تصفيق> لا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَمْنَعُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ علي عَلَيْهِمْ حريص عَلَيْكُمْ حريص عَلَيْكُمْ